وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَدَّثَ اللَّهُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فإن حسبة الله هو الذي أيذكَ بالنصرِ ضد هو الذي you know